قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونا من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض ومتاع إلى حين قال في ذا تحيون وفي ذا تموتون ومن ذا تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسين وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكوون يا بني آدم لا يفتننكم الشهر ُكَمَا أَقَْْ جَاءذَ وَيكُم مِنَدجَنَّاتَِنزُِعَنغُ مَا لِفَاسَهُ مَا لورَهُ مَا تَْ آاتِهِمَا إِهُ يَرَكُمهُ وَوقَبلُهُ مِن, من حَبْلُ لَا تَرَونَهُ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْكَ آذَنَةً أَفَأَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون كل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد بذ وَذَرهُ مُخِفينَ لَهُ الدّيد كَمَا بَدَ أَْكُم تَعودود فَيقًا غَدَا وَفرَيقًا حَ قَالَجِ مُبَّلَلَ إِهُ مُتَقَضُ الشَّياقينَ أَود وَنَأْنُ نَغُومُ مُهْتَدُ